بسم الله الرحمن الرعيم والذاريات ذروا فالعاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادقوا وإن الدين لواقع وَثَمَّاءَ إِذَاثِ الْعُبُقَ إِن دَكُون لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُفَكُّ وَمَن فِكْ قُتِلَ الْخَرَّ وَصُولًا الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ عَلَى الْأَنلِ يُفْتَنُونَ tokovitnatankom a vanlavi kon to behitastaži. En naotna ni navi naati a on ni na hivinama na wonkanu kwabelza kammossini Kau kwalinamina leli ma ya jaũ wa bila sei omi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 فِى السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَمَا أَنْتُمْ تَنطِقُونَ A tuka aadi modoifi ibaọ i mal mokwamina iize dawannu a i fakwa no sana mau’ sana Kaka farwa ina alihi faja فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَاكُلُونَ فَأَوْزَفَ مِنْهُمْ خِيْفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوا بِغُنَى مِنْ عَلِيمٍ فَأَقْبَلَ امْتَّ مَرَّأْتَهُ فِي ضَوْءِ وَهَن فَفَصْلَتْ مُوَجَّهًا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ وَلَوْ كَفَانكْ قَالَ رَبُّك إِنَّهُ هُوَ قلَ فمَا خُططَ بِكُمون أَنْ يعَمُرسَّنون قعَل إِ أُرصلَنا إِلَ قَوْمِم مُكَرمِ إنَّ لِنُصنَ عَلَهم لُِرصلَ عَلَهِمَ إجاَوَتَّم مِ قنٍ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما, فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يقرفون العذاب الآليم وَفِي مُوسَى إِذْ رَسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَتَوَلَّىٰ فَاتَّبَعَهُ فِي مِرْقَةٍ وَقَالَ التَّائِرُونَ وَمَجْنُونٌ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ وَفِي آدْنٍ ذَٰلِكَ الَّذِي عَلَيْهِ مُرِيحٌ عَاقِيمًا مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ إِن تَتَّعِلْهُ إِلَّا زَعْرَتُكَ وَمِيمٍ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِينَلَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ فأتوا فآتوا على من ربهم فأخذتهم الصائقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصورين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما وَثَمَّ أَبَنينا بِعِيدٍ وَإِنَّ آلَ مُوسَىٰ مُسْعُونَ وَنَرَىٰ مُفَزَّرَ ام كل شيء خلقنا ثوجينا لعلكم تذكرون ففيروا الى الله الله انا غناق كَم مِّنْ هُنَا فِيرٌ مُّبِين كَذَلِكَ مَا عَطَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم من فَتَوَلَّ عنهم فما أنت بملوم وفكر فإن في ذكرتهم فالمؤمنون وما خنقت الجن والدون فإلا الذين ما إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ضرموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستأزلون